بوك تو يتمش إكي. اثنان وسبعون اثنان وسبعون برشيالر يقمك زرن دا وجوب شيء وجوب عمل شيء يجب يلزم يجب يلزم مكتوبو göndermek يجب أن أرسل المكتوب يجب أن أرسل المكتوب اوتيل ücretini ödemek يجب أن أدفع للفندق يجب أن أدفع للفندق أركن كظمك يجب أن تستيقظ مبكراً. يجب أن تستيقظ مبكراً.تشجّل شمك مبكرا. زورندس. يجب أن تشتغل كثيراً. يجب أن تشتغل كثيراً.دقيق ألمك كثيرا. زورندس. يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. او بنزين المكسورندا. يجب أن يعبى التنك. يجب أن يعبى التنكا. أو أربعي تامرت مكسورندا. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. أو يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. أو أليس يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. أو تشماشير yıkamak يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. hemen okula gitmemiz lazım. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. همن شجت مميز لازم. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. همن دكتورا git مميز لازم. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. أوتوبس بيكلمينز لازم. يجب أن تنتظر الباص. يجب أن تنتظر الباص. ترني لازم. يجب أن تنتظر القطار. يجب أن تنتظر القطار. تاكسي بكل لازم. يجب أن تنتظر التاكسي. يجب أن تنتظر التاكسي.